Fifty languages. Octo. Iora. أوقات أوقات يورا اينه باراكالو من فضلك كم الساعه من فضلك كم الساعه اف خاريستو بولي شكرا جزيلا شكرا جزيلا يورا اينه ميا انها الواحده انها الواحده يورا اينه ديو إنها الثانية. يورا، إن التريس. إنها الثالثة. إنها يورا، إن التسريس. إنها الرابعة. يورا، <تصفيق> <إنها> إن <الرابعة. تصفيق> إنها الخامسة إنها الخامسة يورا إن أكشي. إنها, السادسة. إنها السادسة يورا إن إنها السابعة إنها السابعة يورا إن أكتو. إنها الثامنة. إنها الثامنة يورا إينه إنها إنها التاسعة, إنها التاسعة. يورا إينه 10 إنها, إنها العاشرة يورا إينه إنها الحادية عشرة إنها الحادية عشر يورا إنه دوذكة إنها الثانية عشرة إنها الثانية عشر انا لبتو ايشي اكسيدا دفترولبتا الدقيقة فيها ستون ثانية الدقيقة فيها ستون ثانية مياة عورة ايشي 60 لبتا الساعة فيها ستون دقيقة الساعة فيها ستون دقيقة مياة ميرا اليوم فيه اربع وعشرون ساعة اليوم فيه 24 ساعة